يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم وقنتي لربك واستدي واركعي مع الراكعين ذلك من